فينا فرحك لينا يا شباب فتحاوية بنعمر هالدولة إن شاء الله هالسواعيد الفاتية حبك فينا فرحك لينا يا شباب فتحاوية بنعمر هالدولة إن شاء الله هالسواعيد الفاتية يا شباب فتحاوية بنقدم لك أحلى تحية هم شبابك هم بنعرف بيرخص لجل القاضية حنا صمام الأمان بالشبيب الفتحة فينا فرحك لينا يا شبيبة فتحاوية بنعمر هالدولة إن شاء الله هالسواعيد الفاتية حبك فينا فرحك لينا يا شبيبة فتحاوية بنعمر هالدولة إن شاء الله هالسواعيد الفاتية أحد الشرف وكل الشهادة هالشبيبة الفتحاوية ما تنسى كل الأحرار هي عاصمتنا الدولة فلسطينية موسيقى حبك فينا فرحك لينا يا شبيبة فتحاوية بنعمر هد ولإن شاء الله السواعيد الفاتية حبك فينا فرحك لينا يا شبيبة فتحاوية بنعمرها الدولة إن شاء الله السواعيد الفاتية في المدارس والمعاش وارع الشبيبة الفتحاوية في الآزقة والحارات والمخيم والمدينة كلنا بنائك كلنا شبابك يا شبيبة فتحاوية يا شبيبة فتحاوية بنعمر هالدولة إن شاء الله هالسواعيد الفاتية حب فينا فرح كلنا يا شبيبة فتحاوية بنعمر هالدولة إن شاء الله هالسواعيد الفاتية كل الشعب يشهد والله على انتصارات الماجدة من رافح لجنين الثورة الشبيبة الفتحاوية حنظة بظلها عيش القاضية حبك فينا فرحك لينا يا شبيبا فتحاوي فرحك لينا يا شبيبه فتحا ويا بنعمر هالدوله ان شاء الله هسه